مَ فَلِ غَيْثِ نَعجَبًا الكَُّّارَ نَباتُهثُمَّ يَهِج فَتَرهُ مُصْفَررًا سُمَّ يَكُُ ف طامَا وَفِلَ خِرَةِ عَذَابُ شَديدُ وَمَغُفِرَةٌ مِنَ اللهَِّ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب